والله غني حميد زعم الذين كفروا الَّذي يبعثُ قل بلا وربِّ لَتُبعثُن ثم لَتُنبَأُن بِما عَمِلتُ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ فآمِلُوا بالله ورسوله والنور الذي أنزَلنا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُلِ وَمَنْ يُؤْمِنْ في الله ويحمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويُدخله جنات ويُدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 109. ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب